م ن س و ع ه ا ل ك ت ا ب ل ا ر ي ب فيه من رب ا ل ع ا ل م ي ن أ م ي ق ه اسماء الله ا ل ح ق م ن ربك ل غ ر و ر ا ل م ح ي م الجزء الثاني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 و م سواه ونفخ فيه ِ من روحه ُ وجعل ََََ لكم َُُ السمع ََّ و َ ا ل ْ أ َ ب ْ ص َ ا ر َ و َ ا ل ْ أ َ ف ْ ئ ِ د َ ة ه قليلا ما َ ت َ ش ْ ك ُ و ن َ وقالوا ََُ أ َ ائذا ظللنا َََْ في ِ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ أ َِ ن َّ ا لفي َِ خلق َْ جديد َِ بل َْ هم ُْ بلقاء َِِ ربهم َِِّْ كافرون ََُِ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 ولو شئنا ل آ ت ي ن ا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لاملان جهنم من الجنه والناس اجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إ ن م ا يؤمن ب آ ي ا ت ن ا الذين إ ذ ا ذكروا بها خ ر و ا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى ج ن و ب ه م عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما و ز ق ن ا ه م فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعيني جزاء بما كانوا يعملون افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون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 ولقد َْ اتينا ََْ موسى َُ الكتاب ََِْ فلا ََ ت َ ك ُ و ن م في ِ م ِ ر ْ ي َ ة ٍ من ِْ لقائه ِِِ وجعلناه َََُ هدى ًُ لبني َِِ اسرائيل َِْ وجعلنا ََََْ منهم ُِْْ أ َ ئ ِ م َّ ه يهدون َ ب ِ أ َ م ْ ر ِ ن َ ا لما ََّ صبروا ََُ وكانوا ََُ ب ِ آ ي َ ا ت ِ ن َ ا ي و ق ِ ن ُ و ن َ ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامه فيما كانوا ب ي ه يختلفون اولم يهد لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك ل آ ي ا ت افلا يسمعون اولم يروا انا نسوق ا ل م ا س ولنذيقنهم به زرعا أ و أ ن ف من ا ا ل ف ت كنتم ح إن ص ان د ق ي قل ينفع و م الفتح لا ي الذين كفروا إ ي م ا ن ه م ولا هم ينظرون ف أ ع ر ض عنهم وانتظر إ ن ه م منتظرون الله أكبر اكبر ل ل ه أ الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 هل أتى ع ل ى ا ل إ ن س ا ن حين من ا ل د ه ر ل م يكن ش ي ئ ا م ذ ك ر ا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 فضه و أ ك و ا ب كانت قواريرا قواريرا من ف ض ة ق د ر ه ا تقديرا ويسقون فيها ك أ س ا كان مزاجه ا زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبركوا وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا